يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام عند قضل سبحانه وإذا خرنا ميثاقكم ورفعنا فقط مختور قلوا ما آسيناكم بقوة وقلوا ما فيه لعلكم تفقون ثم من بعد ذلك قالوا لا فضل لله غيره وعمره لكنتم من الخاسرين الى اخر الايه ان الحق سبحانه وتعالى يذكر بهال يذكر الذي يعمل كان معاصرا من اليوم معصرا تشريع الاسلام يذكرهم بالمواثيق التي اخذها الله عليهم اتباع الثورات وما فيها من الصوحيط والأحكام التشريعية وما فيها من نهجر رحمه الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يمرهم بالمعروف وينهارهم عن المنكر ويحب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائص ويبار عنهم كسرهم والاغلال التي كانت عليهم يذكرهم بهذه العهود التي اخذها اسلافهم ليه؟ لانهم كانوا يفتخرون بهم كما قلنا في الماضي ويعدونهم افضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ويدعون انهم شحن الله المختار من السلاله الطيبه وانهم ابناء الله واحباؤه وان الجنه خالصه لهم دون غيرهم هكذا يقول فالله يصدعهم فيذكر نعما ويذكر مثالب نعما لعلهم يشكرونه يشكرونها ويرجعون الى الله ويؤمنون بهذا الدين ويذكرون من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم مثالب ومعاين ارتكب اباؤهم واسلامهم لعلهم هؤلاء يتركون الى الله ويعودون إليه فربنا سبحانه يذكرهم بهذا النساء وهذا العهد الذي أصده عليهم حتى إنهم حينما نكث العهد رفع الجبل فوقهم ليسقطه عليهم وسبحان الله عندما أخذ مدين عكس طبع اليهود العناد ونكس العهود ونقض العهود هذا طبعه لما أخذ موسى عليه الصلاه والسلام سبعين من خياره اصطفاهم فيه عليهم والهربائيون يجب الكور واسمعهم الله سبحانه وتعالى أسمعهم كلامه وحديثه مع موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الصلاة ومع ذلك عندما فرق قالوا لم نومن لك حتى نرى الله مشاهده انتظر الله مشاهده بعدما سمعوا كلام الله ومع ذلك قالوا لم نومن لك فأما سروا الله عنزل به صاحب ثم احياهم وعندما ذهبت للتوراه نفسها الى الضوء قالوا ما, ما نعبد بها ابدا ليش قالوا لان فيه امور شديده امور صعبه شديد. ما نطيقها بعدما ذهبوا للتوراه وخيروا بها قالوا ما نعبد بها ابدا ما تمشوا بها من سفر قال نعمل فالله سبحانه وتعالى اقتلع الجبل اخرى يقال جبل دور والله اعلم اما اي جبل انا جبل دور وانا في اثار من كتبها يقول جبل دور اقتلعها نساثة بعيدة وجعبها الى فلسطين وصعد عن كتبك الظوح واللي هدفوا الولد نسقنا ونقر رفعنا ونقر رفعنا فهناك فضل من الوضع ومن الوضع ان نزمع نحكمع الجبل وصوته اثباته في اجتياز وإن سقن الجبل فوقهم كأنه ضوء وضروا أنه واقن بالقن واحدة بثنين لتأفضنا هذا الكتاب لتأفضنا هامري او لأفضنا فعلنا عليهم وقصوا سنونا القضاء ببعلي فروعوا وخافوا وفجعوا خلاص بوخوا واذا بهم الشدود خوفا وفجعوا سجدوا ولكن ما سجدوا السجد الطبيعي كيف سجدوا على الحجب العصا هنكلوا كيفه كيفهم جمل ذي ماشين عشوا فلا زال سجدوا محصلين إلى أن عشدوا هكذا فإذا جلوه يصلي كيف يسجد هكذا على الحجب العصا ليش قالوا ليدل ما سجدوا على الله سقطوا بتزوبه أرفعه عنه قالوا عن الحال التي فيها ما روجت للجان من العذاب هذه حال يرضى الله فضطيه جدون هكذا هكذا حالي وقت الله ورجل وثم بعد ذلك جمعهم موسى عليه الصلاة والسلام واخذ يقرأ عليهم التوراة آية آية وجبلة جبلة حتى وارض حتى إن الجبل الجبل كان يتمر واهتز الجبل والأحجار وأشجار كل جبل وخذت تزنهما كله ولا زلهم أحد بيقرأ من سوراتهم على هكذا اشترى لي الخمر حفانات لأنك يقولوا في البنك في قرض صور هذا شكي عليهم نعم يقولون زملاء أقيلة دي الناس اللي ولكن قيلة دي إنهم هكذا ويثم ويسمونه فعند القراءة الكريم إياك ثم إياك أن تبتزل حرام ثم حرام والفحص انه تشبه اليهود ما يذكرك هكذا ما تشبه هكذا ولا هكذا ليه في تشبه اليهود الله عز جل حتى فقال سبحانه ولا اله الا الله واذا اخذنا امثريان نبينا وقت اذ اخذنا مساقكم ورفعنا والخطاب من كان معاثرا من قشرين وإذا خضنا المساقاتكم ورفعنا فقطكم الطور وقلنا لكم خضوا يعني في حال في حال الرفع لهم خضوا خضوا ما آتناكم بقوة أو رفعني خضوا ما آتناكم بعظمتنا لأن الكتاب يحمل عظم ليه لأنه أتبع فالنوه عظم بالعظمة سبحانه وتعالى وبالربوبية هو الذي يزيل كتب التشريع هو الذي يضع المناهج هو الذي يامر وينهى فمن احد يامر وينهى في عظيم الله جل وجل يضع التشريعات ويضع هو من المناهج ويضع القوانين لا ابدا كل من وضعها فإذنه رب قول الله ولا رب الله ولا اله الا خذ ما أتيناكم بقوة، وهكذا ينبغي أن أن يخضع الرباني بقوة، بعزم، بجد يعني ب بجد وقوة، بجد والاجتهاد، بصدق وإخلاص، بعجيب صادقة ورضا صائحا، بقوة في القوة هذا ينبغي نصح الكتاب، هذا نصح الأوامر، خذ الكتاب بقوة، وقال الله لدبيس صلى الله عليه وسلم إن سنركي عليك. حولاً ثقيلة والتقلل كاسف فهي لا الى إلى الشدة والقوة التعمل فالكتاب قوه ثقيل ثقيل في العمل به ثقيل في في الدعوة إليه ثقيل في الحكم به في إقامة دولته في إقامة مجتمع القرآني في إقامة دولة قرآنية إسلامية ربانية ثقيل ثقيلة للناس ثقيل في تطبيق حكمه في العرض في سبيله ثقيل ولهذا لما نزل الله عز وجل أن يمتدفن قم! قم! قال ذهب وقت النوم يا خديجه خلاص! ما توقف الراحة! أربعين سنة وإحنا نيمين! أربعين سنة! ماذا تقول في الوقت؟ وإحنا نيمين! حتى عندما يسمع كلام الله جديد انعاز انعاز التنص يا متموس كتاب الله ينبغي أن نقراه وأن نفهم وأن وأن به وأن به ونجاهد به سبيله وأن ناقضه بقوة خذوا ما أثناك بقوة ونحن راميناه الآن وراء ظهورنا حتى لا نراه أمناه يا ريت لرميناه امامنا سبحان الله في يومنا القاعد وناصره تقبل عليه ناصره لا, لا. ورأسه وبسناه من اقدام اقبح وافحش من يهود واخذر واخضر من يهود فعلم الكتاب ما لم يفعله يهود بكتاب ولذلك عاقبه الله بيهود وسنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليه الصلاه والسلام لاتتبعون يقسم بالله العظيم ويقول لاتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو اتقنوا البخاري صبنا وحتى لو ان احدهم نجح شحم المغلف عنزل وحتى ان احدهم لو اكل العظيمه لطمسهم يا بنتا لاكلتموه والله نحن اخزنت ياخوتي واقذر من ياخوتي لان هذه الامه كفرت باعظم اصول ورفضت اعظم كتابه فسيكون عقابها من افضل انواع العقاب بقبر الجريمه يقول العقاب فإياك آل يسماء يجارى وإذا خضنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا وقلنا في حال الرفع وقلنا خذوا ما أتناك بقوة واذكروا ما فيه اذكروا ما فيه اقرأوه اذكروا اوامره لتطبقوها. اذكروا نواهيه لتنظيروا عنها. لا تنسوا ولا تقولوا لا يتنسروا احضر قوة. واذكروا ما فيه. اذكروا اوامره نواهية لتطبيقها. واذكروا احباره لتصديقها. اقرأوه احفظوه. اتلوه تتهموه تتطبروه. انشروه اعملوا به سجدوا به فيه الظروف لا تنظروا لا تدخلوا عنه لا تحد عنه قفة عين عيشوا فيه ومعه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لعلكم تتقون غضب الله لعلكم تتقون سخطه لعلكم تتقون عذابه والتقوى إخواني هي مفتاح ضار الجنه هي مفتاح الجنه تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان سقيا والله لا يقبلها الا المتقون هي مفتاح الولايه هنا ان اولياؤه الا المتقون وهي اللباس الساسر لنا في الدنيا والاخره ولباس التقوى هنا وهنا حسب مثل المراه المتحجبه الحجاب هو الذي يميزها ويسطره ولباس التقوى ذلك خير واحنا الان نلبس لباس اليهودي واللباس الصليبي نحن تنصرنا وتهودنا بافكارنا وقلوبنا وبيوتنا وشوارعنا واعيادنا وكل ولباسنا وكل شيء فينا نسخه نصرانيه يهوديه وادورو ما فيه لعلكم تصدقون لانكم اذا بكرتم وعشتم بهذا الكتاب يكون لكل واحدكم يرجو ان يكون من المتقين يصبح عنده الرجاء بان يتزين ويلبس لباس التقوى وأكبر ذات تتزود به الى الله هو الذخره عند الله تزود. وتزودوا بأن خير الزاد التسطلق وأعظم حذر يحفظ من تسلط الشيطان عليه إن الذين سقلوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصيروا بصائره نحو طريق الهدوية لعلكم تبسقون. او نقول كل من رأيتم على هذه الحال من بالكتاب والاقبال على الكتاب والزهاج من هذا الكتاب ها يرجو فيكم التعبير. او نقول لعل هنا ايش علا واذكروا ما فيه لكي تصبحوا من المزاقين. لان الكمال البشري بيش يكون التقوى والسعاده <تصفيق> الاغلبيه بيش تكون التقوى والتقوى هي وصيه الاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا. الله اذا هكذا قال الله عز وجل بعد هذا ثم توليتم من بعد ذلك بعدما زرتم وبعد ما رجعتم الى الله وتمسكتم بالكتاب وزال غضب الله عليكم عنكم واستمرتم مده زمنيه واذا بكم تنقلبون ثم توليتم واعرضتم عن ذلك الميثاق وذلك العهد الذي اخذ الله عليكم ثم توليتم بقلوبكم وجوارحكم اعرضتم عن طريق ربكم ولولا فضل الله عليكم بان وفقكم للتوبه او بان ارسل اليكم رسولا وبعثت فيكم انبيائي لكنتم من الخاسرين في الدنيا والاخره وهنا يقول سبحان الله يقول ورث الاثار يعني نعرف القطه ذكر هذا يقول هرقل كتب لمعاويه رضي الله عنه كتب له بعض الاسئله من جبلة هذه الأسئلة يقول له هي الأسئلة كثيرة ولكن سنكر بعضها بعضها يقول هذه الأسئلة يقول له ما هو مستحب الصلاة طبعا مستحب الصلاة شو؟ هدسة كبيرة ثم يقول له ما هو غرص الجنة تعرفون غرص الجنة شو؟ سبحان الله سبحان الله لا حول ولا فوسائل لا بالله ثم يقول اش هو صلاه صلاة كل شيء ما هي صلاة كل شيء هو سبحان الله وبحمده لان الله يقول يسبح له السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده ثم يقول له ما هي ما هم اولئك الذين لم يستقروا في اصواد الرجال وارحام النساء اربعه اربعه ما استقروا في اصواد الارداء ولا في احلام النساء من هم هذا السؤال يساله يساله معاويه رضي الله عنه فيجيب عن هذه الاسئله ابن عباس رضي الله عنه عرفوا مش كانوا هذول الاربعه اولا ادم وش كان في صلب رجل، وحواء وش كانت في صلب رجل، كانت في بطن امرأة وهو كان في بطن امرأة، ثم العاصر من حيه حية هذه الحية وش كانت في صلب حية أخرى كانت في بطن حية أخرى، ثم الكبش الكمش الذي نفدا الله به إسماعيل عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة مس قرص. في اصلاف الاباء ولا في ارحام الامات. نعم. ثم يقول ما هي الشجرة التي لم تثبت بماء. اشو هي? هي ليقطير. هالك الشجرة اللي الله ليش? قد تضل وضل. سين يونس. ويقول ثم يقول ما هو القبر الذي انتقل بصاحبه. هي الحوت. هي الحوت ايه? اللي تجلعت يونس عليه الصلاة والسلام. ثم يقول له ايش? اه اه يعني ما هي الارض? الارض التي لم ترى الشمس انها مرة واحدة فيها حياة. لن زرها قد ولا بعد. واجه يقول لها هي? الارض التي لما درب موسى عليه الصلاة والسلام درب البحر ونفرق فكان فيه. يعني الترك يبسل. يبسل يقول يبسل في السلسل في الشمس. ثم يقول اه ال ال يعني اسئلة بقية كثيرة وثم يعني مصابقة بعد ها وثم كل ما هو الشيء الذي زع... ضعنا ما هو الضعي الذي ضعنا ثم لم يضع قبل بعد شو قريت قريبنا ذلك شو نعم شي شبت زين شيبت زي ايش من ليلة من ساقل ما عرصوش اذا عنا كما عرصو المعنى ذا عنا كذب يعني انساقل من مكانه وعمر من ساقل الله من الملده مرة واحدة قال ان هذا ما شيء ثم يقول له ايش اه يعني يقول ما هو الشيء الذي يتنفس ولا روح فيه هو الصبح هو الصبحي اذا تنفس ثم إيه شنو قلنا ثم قل له ما هو اليوم و أمس و غزل ما هو قال اليوم عمل و نزل نزل إذا ربي هل كم قام الحلاقون بالأمس صاروا متلهم من بعده واليوم و غزل أجل وبعد غزل عمل كل واحد عنده عمل و خذوا معه عنده عمل هذه أمور يعني واحد وعن قوم وعن, وعن رجل لا أبى له وعن رجل لا قومه رجل لا أبى له شلو ورجل لا قومه له شلو هو ادب ويش عبده شيء أخرى؟ عبده شيء قوم؟ وعن كل حال نعم هذا هو قوله سبحانه و واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اعتناكم بقوه والكره ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم بعد هذا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السب هذا نوع اخر من نقد الميثاق من نقد العهد ولقد علمتم الخطاب لمن ايضا للمعاصرين في هذه الرشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علمنهم يا بعشر يهود كلهم، ولقد علمنهم ليش علم كل علمو أبعن جد كان بتداري ياني يذكر هذه ما نسوا هذه يذكر كل واحد يذكر لأبنائه وحاجاتهم، ولقد علمنهم الذين اعتذروا منكم في السبز فقلنا لهم كونوا قدرة المعاصرين فجعلناها مكان لما بين يديها ومخافها وموعدة المتقين كيف أصل القصة؟ القصه هو ان موسى عليه الصلاة والسلام لما قلت في بني اسرائيل يعني جعل الله لهم يوما يسترحون فيه ويتفرارون فيه العباده والطاعه لله. ما يعمل من عمل من عمل الدنيا. خلاص امي. وحد اليوم يكون خاص عيد يعظمونا. ويعبدون الله فيه. يوم. وقال لهم يوم ايه? يوم الجمعة. لا يوم السبت لا. قال لنصر صار موسى عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه اخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اضم الله عن الجمعه من كان قبلنا فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فادخل لنا فهدانا يقول هذا من عباره صحيح مسلم يقول فهدانا انظروا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والاحد فاليهود لنا سبع فاليهود والنصارى لنا سبع يوم القيامة يسمعنا يوم القيامة نحن الآخرون في الدنيا آخر من قعد من الأم الرسل من آخره خاتمه هو وحمد صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة أول من يبعث نبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأول من يحاسب نبي صلى الله عليه وسلم وأمته من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول أمه قال المقضي لنا قبل الأمم يبقى اذا اختار لهم موسى عليه الصلاة والسلام قال أختار الله يوم الجمعه فهو يوم فضله الله سبحانه وتعالى منذ, منذ كانت الايام إن الله سبحانه هذا الجمعة يسميه إسلامي والسبز يعني السماء العسلة أما الأيام كلها تحسب واحد جوز ثلاثة أربعة خمسة واحد واحد واحد واحد ناس واحد في جوز جوز جوز هالجوز زوج زوج واحد زوجين الاثنين واحد واحد واحد اثنين لازم لازم أربعة خمسة قال في نفس الجمعة الجمعة والسبت المهم الله صلّى يوم الجمعة ولكن الجمعة. يتو ريدون. يتو ريدون. سبس. سبس. قال ما قالوا يريدون لي تريدون قالوا يريدون لي يريدون قالوا السبت لي السبت قال السبت إن الله سبحانه وتعالى فيه صراخ عنو بيتا قال خلص السماوات والأفواه أيام يوم صراخ السبت عيا وقالوا استلق على قفا وجعل يومنا الرجل يومنا يصرا عيا اعوذ بالله الله الله قال حرط السنة الغير وزيت في ايام وما السنة من اللغة. خلاف اليهود مع الله. شوفوا صباحة وجد من الساعة والعياة قال وما السنة من اللغة معينة المهم قال وخبركم كم السلطة والرحاة ايام ليه الله عز يعني موسى عليه الصلاة والسلام وما تركه وما اخباره خليش خبير فالله زوج بسبب عيناتهم، وسبب جهودهم، وسبب تمرؤهم، وخلاف اختلافهم على الأنبياء لهم، وقصيب الأنبياء غير حقة على الله بسبب الجبلاه، فيش تلاه، قالوا هذا السبب زعمه ولا شيء، ولا شيء ولا شيء، ولا الطيب البيض، ولا ولا ول ول ول إيش ولا شيء، ولا قمع، شنار النمو، كل شيء، ناس سلفي كله عفواً، يتابعوا خرطة, خرطة ولا شيء. جذابة خروطة تترفونا هاد كده هم هيدا كيقولوا كي فينا ما يفعلونش او شاب الله عز وجل ورسله صلى الله عليه وسلم كاستازو كاستازو عم كان في, في المدينة في فلسطين وسميها إلها والله عز ما ما أدري المدينة تسمى إلها وقال كان على شاطئ البحر وكان فيه يعني صيادون وكان يصدرون السمك في الجرد صح الله سبحانه وتعالى جميع الأيام أحد وثني وثلاثة والاربع والخميس والجمعة ولا حذر يقيل يهدي الصلوة لا حذر ولا الزردينة وحذر ولا ولا ولاش طنع ولا متسافة تطرفوا متسافة ولا متسافة ولاش حشفين وغضبوا الجدر ميت غلصة قد لو يجمع الله نشد نجي البحار البحار الحبيل المتوسيق كلها يجمعها وميشوفوا قولوا نجي المثال بقال لعظمان قولوا نجي الحذر الكبير والصغير مش مهيدة الوحيد الحذر الله عظيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الزبس ابتاتهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ماذا عليهم جدا اش نفر بينا نعمش بعد مين جميعين ويوم لا يثبتون هم حتمتون ثلاثتهم قد كذلك بسبب فسقهم وتمرون بقال وعلى شرق بمكان وصوله سلام الله عليكم فحارش مش عندي اتقلب الشيطان الشيطان استاذه اشقلهم عملوا الحيل نحيه الدمي نحيه الدمي شدي له اول ما استعمل الحيل اللي يقول صاحب الحياه يقول صلى الله عليه وسلم قاتل الله لهم حرم الله, علي فجمال. عبدوها الله عليهم الشيح فجملوها يذقوها وبعوها وكذبوا ان عبدها خليه الله ارض عليهم الاشحال وأنا زير عملوا خليع عبدوا خليع أنا وقت زير ترى جدوا خليع ليش قالوا شسمة هذا خليك لا خليع هذا إشحام ونفيس من الخليج إشحام خلاص هذا اللي طلع على الله من يخرج على سبعة عشر ليش؟ ليه محتاج توصيل الحرام إن الحين إن الحين لا تقول ولكن إذا من أجل توصيل الحرام ومن ذي فتقول حرام رسول الله قرص صلاح الزمايده سماعهم بالعينه شيء ابي حيد شو العينه نوع من انواع الربا شو الحين يعني الربا يكون يقول سلف لي لي يعني 40 مليون اعطيك خمسين سلف لي 40 اعطيك 50 ولكن هذا حرام في الحرام في الحرام كيف راح نعمله قرروا طريقة وهو أنا مش اسلف له ولا اجي اسلفه اذا حرام تلفوا الربا حاشي نعمله نبيع له الدار دار الدار ايش حاتسوي تتسوى على سبيد تتسوى 40 مليون 40 مليون تشوى وانا شغل نعمل لكم غاز نبيعانك غاز نبيعانك بـ 50 ولما بيعانك بـ 50 غاز يشيريه من لك بيعانك بي خمسين لأجل بيعانك خمسين سنوات ولا خمس سنوات غاز نحلص نحن 50 مليون اه وذما بيع تلك بلي أجل انا كان 50 مليون يجب اله ha وذما غادي يشريها منك المساعد مشينا هملي أربعين ونعطيك أربعين ها ونديك ونتركك عشر صباح عشر صباح الان أعطيك أربعين وماشي ماشين خمسين خمسين وعميس الحيلة عميس الله يرحمه وأحلى مريضه لا والله هذه حيلة هذه عينه هذه العين مجرد إيه مجرد حيلة نتواصل إلى مريضه هذا إيه كذا إذا سبعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم أثناء بالفاقر ها؟ ثم ها؟ وتعتم بالجهاد صلى الله عليكم زبلا لا يزيع عن ترتجعوا إلى دينك ليه ريش ليه نحي ليه نعم فالشيء يعني قرر رسول العشر يعني اسم الله الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى شيء بأدنى شيء كتب كثير كانوا يستملونها قديما صفق هذا كثير وخصوصاً دله في بحيرة كبيرة ولكن سبحان الله في بعض محيات جيدة ولا في بعض محيات ايه لا لا يقول الله عزوجل هنا يعني حرم الله عليهم الصيام يوم السبت أش عملوا الشيطان هم لهم يعني النهار اتحاسب الدين ثلاثة واربع وخمسين والجمعة كل حفر غدرة حفر حصة قدام البحارة. ويسووا عملوا الشبك ونصبو الشيبان فصل بحاء هذي الأيام كلها نصبوا شيبان هلا يصبوا شيبان من هرم هرم الجين سبعة وعملوا السنانة في كل جهة سنانة وحدها بيجي ونهار الجمعة ونهار السبت جالس ووجاءت العماد ودخلت في الغدران هاريا وكل واحد عنده الغدران دياله دخل في الجيب ولا لا في هذا ولا لا ودخل في السمكة دياله السمكة ولا لا وما غادي تيجي السمكة ولا غادي تياتو نهار لحق ولا جناي سيدو قال لي ماشي سيام لا جينا السيكاب واد الحبره عطاها عطا. قدامها ملي حينه ولما كان شي نهار السبت تدخل في الشبك وتدخل لاسنانها وتدخل في جبرها وكان لك اصبع نهار لحق تدخل ما تدخل ما تدخل في جوج وكمده على حد وزمن عليه في الاول استعملوه ونجح له ماشي العذاب قد قد قال ان زين غلب مرضي الله يرضى زين زين زين زين وانتهى خلاص وش كان في عهده؟ وقال في عهد داود عليه الصلاة والسلام وهما ما ذر كل مملكة عمد وما ذر كل عمد فيه المملكة الفائقة والعزة الكاملة إلا في عهد في عهد مملكته داود العاصف ذهب لي غيوم أي هذا الوقت يعني والله شنعملهم؟ شنعملهم الله عز وجل؟ نسخهم قراده سبحوا غير زناد بكلمه <تصفيق> ابو العوره وياه وما غادي قراده تيجي كي اخذ عند باباه اجل كي يكون ممسك النهايه وكي يجي عند ابنه ولا خاوته خالويا غادي شرر وراسو قراده نسخهم الله ايش قراده وقع المشاهد انه قال المسخه انا مو حقيقي الجمهور كله على ان المصر حقيقي صوري ومعنوي ومجاهد رد عن نوع انه قال ان المصر كان معنويا بمعنى ان ارواحهم صارت ونفوسهم صارت نفوس القرد والخمازين كيف نفسوه يعني لما تسفلوا للدرجات الحيوانية بشهوات بطونهم تسفلوا ليرش كوني كنجري وراء بطني ورأى شهوته والحياء ولكن السنين ترى صاحب إرادة أعطاه سبحانه وتعالى إرادة وعطى عقله فيك والذي يعرف عن الله لا خالد راضي يطبقها ويعرف أنا يعرف الله ويخاف الله وعنده الخوف وعنده قدرة يحمل خوف, خوف, خوف, خوف, خوف, خوف, خوف المتبرعين الله وعن يوم من الجنة والنار الناس لمن لمن إيش لمن لما خالف وال والجنة لمن أضاء ها ويصير ربانيه ويصير علوي ويصير ملائكيه يرتفع فين لكن اذا غلبت عليه شهواتها على الان حتى شرى الان الارض كلها إلا ما كل من رحم الله وقال لهم كل الناس هذ هذه كل القناد اللي في القلايع نساء ورجاله والصنتي غادي وكلفه والبلود ديال ديال البابو وبنت وبسطول ولد السردة والقوا والله القرد والخنازير من منه والله فمجهد كل هذا المصر اللي يخزلط رجال من الإنسان ويكبر جرد وما ضونا عنه يكبره ويبلع وعم. ويخرج بجرد لا او لا او يعني كنت في الناس ويتحشش ويخمع ويجب أشاهد والله القرد أحسن منه والخندير أحسن منه فإن الخنزير والقلب مسخر في مصر أقل. الله لما شبه, شبه المجرمين بالانعام الأنعام أشقال بل هم أعظم والله البقره أحزن منه والجبل أحزن منه ليش؟ لأن هذه الحيوانات وإنها مصر خرص بطلقاتها ما تعتقد أن ما تعرف الحلال حلال ولا حرام لكن ستعرف لا حلال ولا حرام وتداج أصبحت الله وتخالف عن الله الله يخالف الله يعصى يعصى في بيته في مملكته يعصى يحارب في مملكته عصد عرض ما تستحيل إذا المجايد قل هؤلاء يصبحوا كلهم كرادة وحدا. العالم مجاهد كلهم كرادة وحدا. لكن اقول لا. الصواب ان كان حقيقيا معنويا وصوريا. حقيقي. كان اصبحوا قرادة كما قلت لكم. والدليل من الحديث ومن قرآن نفسه. أما من الحديث في صحيح مسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن القرد والخنازير هذا جملة من هذه القرد والخنازير اللي بصحة الله له تفصارة هذه القرد والخنازير الموجودين هو من عمل من نفس أولئك الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب أمة أو لا يهلك أمة فيجعل لها الاسلام وإن القرد والخنازير كانوا قبل ذلك هذا كلام الرسول الله صاحبه اذا هذا دليل صريح من جلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كان حقيقيا وسبحان الله ابن من ابن عربي, عربي. عربي المعافري رحمه الله الاندلسي المغيبي هذا يقول هل ثلاثه الخلايق وجود الان كلها من نسل اولئك الذين موصوفه ابي صلى الله عليه لكن هذا طغى سبحان الله تقول لك. لكل جواد نبغ وذلك اللي صار به نبغ قدسته فاهديه عليه ويرضى ايضا على علي مجاهد مجاهدين مجاهد بعد ثم نسيت ايه قصتي ولا قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السلف قلنا لهم كونوا الى دفر خاسئين فجعلناها مكانا الانكار شنو هي يقول يقال فلان نكنت به معنى يعني فعلت به فعلا كان عذرا عذر من الاخرين كل من راى ما فعل به انه يزجب جميعا من ان يفعل مثل مفعلها ولا يكون هذا حقا الا اذا كان النص حقيقيا ما يسمى النكال نكالا الا اذا كان النص حقيقيا لانه قال نكالا لما بين يديها تلك القريه لما بين يدها من القرى لمن كانوا معاصرين لهؤلاء. ولمن خذاء من سيات بعدهم. الى قيام الساعة. كل من قرأ بقصة وقد على النور سعالة على هذه الفصة. ايه? في كتاب الخلود. منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل القرآن سجلت هذه الحادثة وهذه القضية سجلت لكتابكم. لا يتقرأ. الى قيام الساعة. فكل واحد يشوف من نوص يخطره وخنازير ليه? لنبخلق ولذا قال وموعظة للمتاقين وموعظة صن المتاقين لا ينسى بها قديس خلا بصن المتاقين لأنه ممتجة لما قال المتاقين غير من نبك الله لا يستعر ولا يعتبر شو موعظة كل ما ألام القلب الليلين الكلب في الزواج او, أو اللي الموعدة. الموعدة في اللي لين الكلب هو الموعظة يسمى الموعظة للغاية العربية إذا النص القرصيات يدل على ان النص كان حقيقياً والحديث النبوي ايضا في صحيح مسلم ينص صراحة على المصح حقيقي نعم وسبحان الله وقبل المسح قبل ان يومساقه افسرق الناس ثلاثة فرق امروهم بطاعة الله ونهوهم عن معصية الله وحضرون من العواقب السيئة لهذه المخالفات فطائفه اخرى قامت وقالت لهم وهي من الصالحين أيضاً قالوا لهم لما عذبنا قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد كأنهم قالوا إننا يئسنا إنهم يئسوا منهم هؤلاء سوف يعذبهم الله وسوف ينزل بهم خزياً لماذا عذبنا قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد لا نفع في معذفهم هذا الفرقة الثانية. الفرقه الثانيه الفرقه الثانيه اش قالوا لهم قالوا هل واحدون لانقاموا الامر المعروف نعمون قالوا احنا عندنا جد الفوائد الامر المعروف نعوذ الفائدة الاولى اننا يكون عندنا عذر عند الله الله امرنا انامر بالمعروف ننعوذ أن المره عليكم والجرف اللي يغيره بيده بلسانه بقلبه نحن قمنا بالوجه وثم لنقيم الحجه على هؤلاء المجرمين هذه ثم لعلهم يتسقوا قلوبهم يدي الله يقلبوا كيفشار نحن نرجو سقوها الراجع في الله عز وجل أن يخلق في, أن يخلق في قلوب نور الإيمان ونور تسوبة وتسقوى لله عز وجل عندنا أشكر الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب ليس ما معنى لما نسوا النسيان هنا بمعنى الصرف لما صرفوا اوامر الله ورفضوا شرع الله وانتهكوا حدود الله وتعدوا حدود الله لما نسوا عامل شرع الله معاملة الناس صرف صرف كانه كانه نسوا ومن سمسوا بذلك الواحد ينسى شيء عند بعضنا في اليسف فلما نسوا فاذكروا به قال انجينا الذين ينهون عن السوء وآخرن الذين ظلموا سبحان الله هذه الى سنة الله ينجي من ينجي المؤمنين ينجي الآمنين والناهين انجينا الذين ينهون عن السوء وآخرن الذين ظلموا الاصل يعني طبي قهر قوة قطش وآخرن الذين ظلموا بعذاب بيس وفي قراءة بعذاب بئيس يعني شديد ونحن نقضي عذاب بئيس يعني بحيث من رآه يقول بئس اخي الزيثة انت بها قبيح قبيضة انت العذاب بحضيضة بما كان يفسقون فلما عزوا عما نهو عنه قلنا لهم كونوا قراءة وكذلك قالوا كونوا هذا الأمر وهو أمر تكليفي؟ لا لأنهم يستطيعون أن يمتزلوا يكونوا قردا يقول العلماء هذا الأمر تكويني تسخيري أمر قدري أمر كوني بمعنى أن الله عز وجل قال لهم كونوا فكانوا أي بقدرته صار من آدميتهم إلى إلى عالم القرادة الخليطين كونوا قرادا خاسئين، مطرودين، مبعدين يقول أخوة يقول الكلب الأخساء سير الكلب ومن هنا إخواني يقول لهم ورث الحديث سبحان الله أن رسول الله عليه وسلم يقول ما من رجل في قوم يعمل بمعاصي الله ثم هم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا عاجل عاجلهم الله بعذاب بالعقوبه قبل ان يموتوا منكر يرى تبرج فينا ونحن ما نغير خمر فينا ونحن منق الله هذا منكر قمار يتصدق في الشوارع وفي, وفي الازقه وفي الاحياء ونحن ساكتون ربا فينا خاقع اعوذ بالله يعني ونحن ساكتون ايش يكون ننتظر عذاب الله الان نحن ننتظر الزلزال نحن ننتظر الصاعقه نحن ننتظر أمطار طوفانيه نحن ننتظر تدمير ليش لاننا مهيئون لعذاب الله نسال الله العافي وفي الحديث الاخر لا تامرن يقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف ولا عن المنكر او لينشكن ان, أن يزيل الله بكم عقابا ثم تدعونه فليس لكم وتسالونه فلا يعطيكم وتستنصرونه فليس لا ولد شغلك الابواب دونك. ما يصلحكم ادون السجود وحديث السفينه تعلمون حديث السفينه ولا لا مثل قائم في حدود الله والواقع فيها كما للقوم استعموا على سفينه فاسألوا وضمعنا اسفله فكان الذين في الاسفل شيء يقولوا شي نحن احرار ان الحريه الشخصيه يعني الحريه الشخصيه يعني نكتب بعشو ولا ثلاثه معشو ونفعل كيف ايش تتبرج ولا ملتا ولا ملتا ايش انا طولها الحرق في اوروبا واحنا وصلنا من صبح اوروبا الاستعمار يمشي عريان ولا يمشي ايش بالصور ولا يمشي يكمي ولا يشرب ولا يكاد ولا ايش تقولوا ما تكون يجي معي في قبرك كل واحد يجير معزه الحرية الشخصية قالوا احنا ان الحرية الشخصية اكتبقنا قالوا احنا نسكلم نصعد الفوق ونسكلم هذا نسبنا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقنا يفعنوا احنا هذا مكان ولا لا يعني فينا ايضا احب فيه ولا لا بينا تتكفز قالوا ابنوا كيضرقوا واللي فوق يزنعون وابنوا قال إذا تركوهم وما أرادوا هالكوها شو النتيجة؟ هالكوها هالكوها شو يعلمكم كل ذلك. وإذا اضربوا على ايديهم قال هذا هذي ما يجديش للحرية الشطيرة. هذا حق العام. هذا الحق العام لا نجري به. إذا اضربوا على ايديهم وعلى ايديهم ما شو يكون? ناجعوا ناجعوا ناجعوا. فالزنى حرب. والربى حرب. والقبر حرب. والظلم والحكمه نبيل ما انزوح خرس واعجبت كل معصيه معصيه تذاع وتنشر الا وهي خرس لسفينه الحياه فهذه سفينه الحياه خارسناها مبقى في شيء كسرنا جميعا وشفتينا لمن عمو تنعم فاش في الكفر والالحاد في الظلمات في غضب الله وفي سخطه في بحر من الويل بحر من الجحيم شاف سفينه كينها قررنا حتنعم مابقى شيء هذا حديث هذا حديث رسول الله في سعى المهار آمنون تمنون مشاك سفين لا اله إلا الله نبي الله وأن لا راجعون يا حصرة عن العباد هذا وقل ربنا سبحانه ماذا ولقد علمتم الذين أعسدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا في ردة الحاسئين فجعلناها اي اهل القرية وجعلناها العقوبة ذلك المص فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتسقين الله وفقنا جميعا جواب عالم عبد الحزيرة ان شاء الله وكله.